بسم الله الرحمن الرحيم والفجر و والوَتْر وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْفِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَنِ ومثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصصر بالواد وفي طوروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاب فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَضِيتُ وَهَٰذَا مَن ان تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراس أكل اللمن وتحبون المال حبا جبا كلا إذا ذب كت kan tak kan كَرُو الْإِنسَانُ وَالنَّاسَ لَهُ الزِّكْرَاءَ يَقُولُ يَا لِيتَني قَدَمْتُ لِحَيَاتِي هُوَ الْأَحَدُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي <تصفيق> في عبادي ولي